بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضخاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فزورها وتقواها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 فَقَتَ اللَّهُ وَسُكْيَاءَ فَكَلَبُوهُ فَعَقَروهَا فَدَمَ دَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَابِهِمْ فَسَوَاهَا وَلَا يَخَافُ قُبَالَهَا